Oh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 كَمَا قَوْلُنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ كَمَا قَوْلُنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانَ بَيْنَنَا يَأْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادُونَهُمْ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 وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا قُلْنَا هَٰذَا بُرْهَانٌ لَّكُمْ فَقُلْنَا هَٰذَا بُرْهَانُكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ, عنهم وضل عنهم ما كانوا الله اكبر الله اكبر আমি আল্লাহনি মান ভামিদা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 والمسف فبغوا عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوب بالعسبه واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوب بالعسبه للقوه اذ قال له قوم لا تفرح اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسنك ما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي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 عظيم وقال الذين اوتوا العلم وينكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا ينطقون ولا ينطقها الا الصابرون فخسفنا به وبداريه الارض فما كان له من فئه ينصرونه فما كان له من كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا ما كانه بالامس يقولون وان الله يقولون وان الله يكتب رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر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 शांति इत बुधवार रे आठ टन समार सकाल सारे देश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 क्यों इसलम आचरण बोझार गठने इतनी आठ टुन सम्प्रचार सकाले बीस टीक गुनाहर क्या करी दिन राधाय जेने কিন্তু কিছু গুনা রয়েছে কবিরা করা তাহলে যোগ দিন আমার সাথে পিস টিভি বাংলায় দেখুন বড় গুণা পরবর্তী অনুষ্ঠান বাংলায়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 ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالكم إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم من الله الذين صدقوا فلا الله الذين صدقوا ولا يعلم من الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لا غني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرا عنهم سيئاتهم ولنجزيانهم ولنجزيانهم احسنا الذي كانوا يعملون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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ وَلَئِن جَاءَ لَصُرٌّ يَرْبُكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّكُنَّ مَعَكُمْ الا اللَّهُ الله بِمَا فِي في صدور العالمين ولا يعلم من الله الذين امنوا ولا يعلم من المنافقين وقال النبي لكفروا الذين كفروا للذين آمنوا وَلَنَحْمِلَنَّ خَطَايَاهُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ شَيْئًا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ أَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا عم كَانُوا يَفْتَرُونَ الله أكبر سمع الله لمن حميدة ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر অলো আকবর আল্লাহ আকবর অল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 وصلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطرفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين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 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَأَمْدُهُ وَاشْكُرْ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مَنْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدَأُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى الله يسير. قل سيروا في الأض ف كيف بدأ الخَلقَة م اللههُ ش النشأ ثمُ الله ب ششأةً الآخِه إ الله على كل شيء قد يعدذند مش وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا مصير والذين كفروا بآيات الله ولقاء أذائك يأسوا من رحمتي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتِلُوا أَوْ حَرِّقُوا فَأَنجَاهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بينكم في الحياه الدنيا ثم يوما القيامه يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار وما النار وما لكم شيرين فآمن له لوط وقال إن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 এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হলো সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস সমর্থন করুন এবং জাকত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফ আই আল্রায়ন ব্যাঙ্ক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথরপে ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর ইউরো অ্যাকাউন্ট নম্বর ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নম্বর শর্ট কোড থ্রি জিরো ডবল জিরো এইট থ্রি সুইফ বিআইসি টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল করুন ডবল টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিনেট আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন এই পূরণ করুন পুরান সন্ন্যার আলোকে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 जानून के महान आल्ला पवित्र कुरने उल्लेख कर सरल पथ प्रति सोमवार रे आठटाय पुन सम्प्रचार सकाल सारेटाय बांग्लाशे पीट टी बांगल्षे